بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في بد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أجراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مثغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثَّ كانََ منِنَ الذيينَ آمنوا وَتَواصُو بِ الصَّبرِ وَتَوااصُغُ بِالْمَرحَمَ أُلائِكَ أأَصحابُ المَمَنَ والَّذينَ كَفرَوا بآياتنهُْ أَصْحابُ الْ المَشأمَ عَلَيهِم نار مُصَدَ